قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقو من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقو من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن الله يغفر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 كآياتي فكذبت بها بلا قد جاء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 المسؤوم ولاهم يحزمون. الله مهدينا لصالحنا. قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبلي دبلي دبلي وخير الدعاء وخير النجاة.